السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أولا تنبيه نرجو من الأخوات الهدوء نرجو من الأخوات الهدوء أهذا أخي يقول أقوال العلماء في حديث لقيت بن صبرة يقول سكت عنه أبو داود وقال في رسالته لأني مكة كل ما سكت عنه فهو صحيح عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى أشار في المقدمة أنه صحيح والإسناد ابن في بفوائد قال الدين شرح سنن ابن قال صحيح الشوكاني في قال صحيح ابن باز في حاشية بلوغ المرام إسناده صحيح الباني السنبي داود صحيح حبذا لو تتكلمون على التخليل أصابع في الوضوء أبارك الله فيكم وأنت بارك الله فيك هذا الذي جعلني في زيادة إذا توضعت فمضمض نحتاج إلى عالم يحكم بشذوذ هذه الزياد وكما ترى كما أفاده أخونا جمع من العلماء صحح الحديث بكل الفاضل وأما فيما يتعلق بتخليل الأصابع فهو في حديث لقيط بن صبر نفسه خلل بين الأصابع فعلى المتوضئ أن يخلل بين أصابعه وهو بلفظ الأمر فهذا يدل على وجوب تخليل الأصابع نعم غدا ان شاء الله لا درس والجمعه كذلك لا درس وعلى هذا يكون لقاؤنا في الدروس يوم السبت باعانه الله وتسديده وتوفيقه نعم وهل يوجد دروس عامه الجواب او هل هناك محاضرات عامه ربما تكون في محاضرات عامه لكن لا يمكنكم الوصول اليها نعم ان شاء الله قم قم بارك الله فيك الحديث الخامس من عمده الاحكام الحديث الخامس من عمده الحكام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنم احسنت بطل بارك الله فيه نعم قم انت انت اليوم احضر لنا مجموعه من الدراهم هذه هي مجموعه كبيره فمن أجاب فله درهم إذا أحب أن يكون حريصا على أخذ الدرهم فها هو ذا موجود وإذا سمحت نفسه بأنه يترك الدراهم أفضل <تصفيق> <تصفيق> لا. من أين أنت؟ سريع. آه لا نريد الحديث الرابع نريد الحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه نعم طيب اذا توضأ احدكم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثره نعم ومن استجمر فليوتر ومن واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسل ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده طيب وفي لفظ مسلم وفي لفظ احسنت جزاك الله خيرا نعم عند إخواننا في رحبة المسجد الإخوة الذين في الخارج فمن يقول أنا فيهم احد يقول انا ما في احد بارك الله فيك جزاك الله خيرا نريد الحديث السادس من عمله الاحكام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في نائح لكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب جزاك الله خيرا أحسنت الله يحفظك نعم نريد من هذه الجهه اليمنى جاءت ورقة فيها أنهم مضطهدون قم يا أخانا أنت, أنت الذي الذي تضع يدك على لحيتك قم إذن الثلاثة يضعون أيديهم على لحام خلوكم الثلاثه ان شاء الله عندك يا اخانا الحديث الاول في عمده الاحكام صح هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرب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 احسن من اخرجه ابو داود او النسائي الزوز لا فمن اخرجه اذا البيهقي او الحاكم الزوز لا اذا الترمذي وابن ماجه الزوز لا فمن إذن البخاري ومسلم شزاك الله خير. اجلس انت الذي بعده نريد الحديث الثامن صعب شوية الثامن استعين بالله انت لها كي نزيح عنكم الاضطهاد نعم عن حمران مولى عثمان بن عفار رضي الله عنه انه دعا بثور لا بايوه دعى بوضوء بوضوء انه راى عثمان لا انا ولا انت انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ صح بارك الله خيرا بارك الله فيك الجهة اليمنى فيها اقوياء نعم اخانا انت لست من الجهة اليمنى قم الحديث الثاني لا عن أبي هريرة ثاني عن ابي هريره Tanya en hij die leerling, Allah. ما في رواية وصل هذه رواية منك أنت إجلب طيب جزاكم الله خير نأخذ درسا إن شاء الله لا لا قم مخانة والله الحديث الثالث الثالث عن عبد الله بن عامر بن العاص وابي رأية وعائشة طيب ما الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار جزاك الله خيرا تفضل طيب قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب دخول الخلاء والاستطابه الخلاء هذا من تعبيرات المحدثين الفقهاء عندهم الاستطابه ويستدلون بها بحديث لا يستطب بيمينه لا يستطب بيمينه ومنها اخذوا باب الاستطابة المحدثون يقولون باب التخلي أو باب الخلاء واستندوا على حديث أو أخذوها من حديث إذا دخل أحدكم الخلاء ويقولون أيضا باب التبرز من قوله نهى عن البراز في الموارد يعني محل اجتماع الناس فإذا الفقهاء يعبرون بالاستطاب، المحدثون بالخلاء والتبرز، التبرز. كذلك يعبرون بقضاء الحاجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته إذا جلس أحدكم لحاجته. إذا كل هذه التعبيرات المراد بها شيء واحد وهو أحكام دخول الخلاء والاستطابه وقضاء الحاجة طيب قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ماذا تعرف عن أنس بن مالك نعم قم قم أنت أنس بن مالك ماذا تعرف عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كم سنه خدمه خمسه اربع من الذي لقنك الذين لقنوك كلهم ضعفاء وبالمناسبه اخونا مجدي قد ضعف في درس ماض لكنني تراجعت عن تضعيفه فهو الآن ثقة أو أرفع انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قم يا بني أنت قم هذا, هذا قم كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنة كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أنس بن مالك اثنين اثلاثة صح اه. اثنين اربعين سنة <تصفيق> <أنا> <تصفيق> لا انت متأثر بالوضع انت متأثر بالوضع اثنين اربعين سنة ما كنتش مركز يحبذ لو تترك حفظ هذا الرقم حاول تنسى طيب اذا عادت تقول 41 43 قم ايوه كم خدمه سنه عشر سنوات وكان وكيف كان خلق مع خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه عشر سنين لم يقل له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله هلا فعلته أو ألا فعلته طيب استرح جزاك الله خير طيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي هل أنس بن مالك عمر الجواب عمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل وقلنا أن الخلاء لأن الذي يريد قضاء الحاجة يبحث على الخلا كي لا ترى عورته نعم وهذا فيه تفصيل فإذا كان التبول فإنه قد يبول عن قرب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذا أراد البراز فإنه كان إذا أراد البراز أبعد كان إذا أراد البراز أبعد. فالمتخلي إذا أراد التبول فيمكن أن يكون بوله عن قرب لكن إذا أراد التبرز فإنه يبتعد والعرب كانت تكره أن تجعل الكنيف في البيت ولذلك كانوا يخرجون عند قضاء حاجاتهم إلى الخلاء الحمام طيب قال كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ما معنى الاستعاذة انت طلب التعوذ نعم قم الاخير انت قم ايوه انت ايوه قم الذي عندك القلم طلب العوذ العوذ صح في جلب ايش او في دفع دفع شر او مضره صح اجلس اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث هم ذكران الجن والخبائث اناث الجن وفيه انهم قد يؤذون المسلم وان اماكن وجودهم هي اماكن القاذورات والنجاسات ومن هنا شرع أن يستعيذ العبد إذا أراد الدخول إلى الخلاء بربه عز وجل من الخبث والخبائث فإنهم لا يؤذون فإنهم لا يؤذون والاستعاذة بالله من الجان والشياطين أمر رغب فيه الشارع يقول الله عز وجل قل أعوذ بك, أعوذ بك من همزات الشياطين أولها وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وقل ربي وأعوذ بك ربي أن يحضرون ففيه الاستعاذ بالله عز وجل من شروعه كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتخاصمان احمرت وجوههما وانتفقت أوداجهما فضل استريح قال اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعاذ بالله امر مطلوب لا ينفك عنه العبد لان شياطين الانس والجن تحرش به والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فلا خلاص من عداوات الشياطين من عداوات الشياطين إلا أن تستعيذ بالله منهم ولذلك شرع أيضا للمصلي إذا جاءته الوساوس ولبس عليه الشيطان صلاته ماذا شرع له أن يستعيذ بالله وأن ينفث عن شماله ثلاثا اذا انا وانت كلنا في عدا في معركه عظيمه مع الشياطين فهل الشياطين تعتبر لنا اعداء عندما السؤال لك يا محمد ابن اخينا مراد قم اراك مشغولا تلعب تكتب الشيطان لنا عدو مع كدليل ما عندك دليل؟ اجلس كل واحد عمره عشر سنوات فأقل هذا السؤال عنده من كان عمره عشر سنوات فأقل هذا السؤال عنده قم كم عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ عشر سنوات؟ السؤال عندك هل الشيطان يعتبر عدوا لنا؟ نعم معك دليل تفضل. الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه إن الشيطان إن الشيطان, بس إن الشيطان كان إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عفوا عفوا يا اخوه يا اخوه شوي شوي بس ان الشيطان كان لكم ان الشيطان لو كن عدو فتخذوه عدوا اذا بدون كان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ان الشيطان ك... إخوة ما طيب الله مني أعوذ بك من الخبث والخبائث قلنا الخبث هو ذكران في القرآن جزاك الله خيرا تريد درهم تريد درهما الخبث هو ذكران الجن والخبائث هو إناثها وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الذكر وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسر به أو يجهر به الجواب يجهر به الظاهر في قوله قال اللهم والقول الأصل فيه أنه بالجهر طيب قال عن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الغائط الغائط كناية على نعم على التبرز وسمي الغائط لأن الشخص الذي أراد أن يتغوط يلتمس مكانا منخافضا يتستر به إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول لا تستقبل القبلة وفيه تعظيم للكعبة وتشريف لها ألا تستقبل ببول ولا غائط ولا تستدبر قال بغائط ولا بول ولا تستدبرها يعني لا تجعلها خبلة لك ولا تجعلها خلف ظهرك ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لمن كان في المدينة هذا بالنسبة لمن كان في المدينة يشرق أو يغرب قال أبو أيوب فقدمنا الشام في جهادهم فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرغم أن هذه المراحيض كانت بنيت نحو الكعبة، ومع هذا لم ينساق وراء هذا البناء بل كانوا ينحرفون عنها ويستغفرون الله عز وجل رغم أن هذا الأمر قد يكون خارج طاقتهم ومع هذا ينحرفون ويستغفرون الله عز وجل لعظم قدر الكعبه وتشريفا لها وعن عبد الله بن عمر الحديث الثاني له صلة بالمسألة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر هو الذي أجاب أو هو الذي وقع في قلبه الجواب الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبار الصحابة فما هو السؤال؟ نعم قم أنت سؤال عن الشجرة الإجابة ناقصة صح الإجابة ناقصة قم أنت تمم الإجابة الشجره لا يسقط ورقها اجلس قم في لفظ لا يسقط ورقة إن شجرة كالمؤمن إلا أن يكون هنالك لفظة إجلس بارك الله فيك إجلس فأجاب عبد الله بن عمر وقع في قلبه أنها النخلة فبعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة خاضوا في شجر البوادي فبعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة قال عبد الله بن عمر والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة فقال عمر بن الخطاب لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا وهذا من سرور الأب بابنه في ورق يقول في وراية تسقط تسقط ورقها لا يسقط ورقها فإذا الأخ أجاب الذي أجلسناه أجبت واصبت طيب الله يحفظكم إن شاء الله تريد درهم ما تريد إذن فلننتقل إلى الدولار هنا يقول مجدي دغمان ينتظر السؤال السهل قم يا خان مجدي اين هو قم بارك الله فيك من هو الصحابي الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبي وقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل عبد الله بن عمر أجبت وأصبت سليح بارك الله فيك وستقنا خلاص طيب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة حفصة ماذا تقع لعمر ابنته ايوه ايوه رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته الحاجه ما المراد بها كنايه عن البول والغائط وهذا فيه التلطف في المعنى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرة الكعبة. لماذا أورد المؤلف أو المصنف هذين الحديثين تقوية منه فيما يبدو للقول بالتفريق بين الصحراء والبنيان؟ هذه المسألة يا إخوة مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط. فيها خمسة مذاهب أي جرى فيها خلاف بين العلماء فمنهم من, من قال أن الكراهة للتنزيه أن المنع للتنزيح فهذا مكروه ومنهم من قال بالتحريم سواء كان في الصحاري أو في البنيان يحرم أن يستقبل القبلة ببول او غائق وهذا القول قول قوي من انصاره راوي الحديث نفسه من هو ابو لا ابو بكر ابو ايوب الانصاري ومنهم من قال انه محرم انه محرم مطلقا ومنهم من فصل فحرم في الصحراء والبراري وأجاز إذا كان هنالك حائل أو بنيان وهذا القول قال به مالك والشافعي وأحمد مالك والشافعي وأحمد ومن الصحابة عبد الله بن عمر والشعبي أيضا يقول بهذا وإسحاق طيب ما هو القول الراجح القولان القويان في هذا منهم من قال بالإباحة منهم من قال بالإباحة بالجوال وجعل حديث النهي منسوخا اعتمد على إيش اعتمد على حديث جابر لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يستقبل القبلة عند قضاء حاجته نعم ايوه هذا القول الرابع فاذا القولان القويان فيما يبدو القول بالتحريم مطلقا سواء كان سواء كان في الصحراء او من وراء بنيان هذا قول قوي وحرص الصحابه رضوان الله عليهم على أن ينحرفوا عن المراحيض التي بنيت واستغفارهم لله عز وجل يدل على فهمهم لهذا لكن حديث عبد الله بن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت حفصه مستد برئيس الكعبة عند قضاءه حاجته وهذا قضاء للحاجه وراء بنيان صح فاذا فيه التفريق بين الصحراء الصحراء والبنيان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبه لما كان في بيته حفصه وبينه وبين القبلة جدار أو بنيان بينه وبينه وبين القبلة جدار او بنيان ففهم العلماء هنا أنه إذا كان في الصحراء فإنه لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها وإذا كان في البنيان فإنه يجوز أن يستقبلها أو يستدبرها مما يقوي هذا القول حديث عبد الله بن عمر أنه لما, لما كلمه مروان الأصفر وراه يصلي يبول الى ناقه بين بينه وبين القبلة فقال له الم ينهى عن ذلك قال انما نهي عن ذلك اذا كان في الصحراء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس هذا فهم من فهم عبد الله ابن عمر وهذا يحسنه الالباني في الارواح هذا الاثر عمن عن, عن عبد الله بن عمر انما نهي عن ذلك اذا كان في الصحراء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس وكذلك ايضا مما يدل على التفصيل بين الصحراء والمنيان ما جاء عن جابر ايضا عند سنن أبي داود لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه أبو داود وهذا يحسنه شيخنا من شيخنا قوم مقبل الواديع ما كنيته ابو عبد الرحمن ما اسمه ابيه هو يعد اماما كيف عرفت أشهر من نار من, ع... من نار على علم أحسن جزاك الله خيرا شيخنا يحسن هذا الحديث عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها فهذا يدلك على التفرقه بين الصحراء البنيان وان كان في حديث جابر لا يظهر انه كان انه كان في جدار لكن حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر فيه تصريح بانه كان بينه وبين الخبلة جدار ومن هنا فهم ابن عمر هذا التفريق وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يجتنب استقبال القبلة ببول أو غائط وإذا صمم بيتا كذلك ينبغي أن لا يجعل المرحاض قبالة القبلة أو أن يكون استدبارا للقبلة ينبغي أن يحرص على هذا كي يخرج من هذا النهي كي يخرج من هذا النهي اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فاذا ينبغي ان يحرص على ان يجتنب استقبال القبلة او استدبارها اما اذا كان ولا بد فإنه إذا كان بينه وبين القبلة جدار فعلى الراجح أن هذا لا بأس به وإذا كان في الصحراء أو في البرية في البراري فإنه لا ينبغي أن يستقبل القبلة ببول أو غائط ما هو اختيار ابن القيم الجوزية؟ الذي أسمينا الدورة باسمه ما هو اختياره من أجاب فله درهم ما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هل اختارا التحريم مطلقا أم اختارا التفصيل فمن يقول أنا هذا السؤال عن عند الإخوة الذين في الخارج هذا السؤال عند الاخوه الذين في الخارج ما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة من أجاب فله درهم لا يحتج علينا أحد الدراهم موجودة نعم قل التحريم مطلقا احسنت افسحوا له يجلس هنا جزاك الله تريد مع جماعتك هذا الوفاء اجلس هناك لا تفارق اخوانك هكذا يا عبد مؤمن هو هكذا طيب ناخذ اسئله ان شاء الله اسئله على الدرس اكيد اكيد طيب. طيب اسئله في البيقونيه يقول نحن طلبه معكم لكن مكاننا لا ترونه على يساركم فنتمنى أن نكون من ضمن المسؤولين كاتب الورقه يقوم كي نبادر له بالخير على يساركم من كاتب الورقة؟ هذا الاخ الذي يريد ان يكون من المسؤولين اين هو اذا هو لا يريد ان يكون من المسؤولين ها طيب السؤال الحسن المعروف طرقا ما المراد بالطرق هنا الحسن المعروف طرقا ما المراد بالطرق هنا ما المراد الأثاني طيب جزاك الله خير وهل هذا يدل على شيء هل هذا يدل على شيء يدل أو لا الذي هو أصحاب مع البيقونية فليرفع يده الذي هو يشعر بانه مع البيقونيه في انسجام فليرفع يده طيب والذي يشعر بانه مع البيقونيه في نكد وتعب فليرفع يده على كل يا اخوه يبدو لي ان البيقونيه تحتاج ان شاء الله الى مزيد تسهيل صح ويا ترى ما سبب صعوبتها هذا يرجع ربما الى المدرس وربما الى الطالب وربما مشترك بين الطالب والمدرس وأنا في ظني أن المسائل الجانبية التي تدخل في الدرس هي التي تشوش على الاخوه فضل ماذا يقول الأخ؟ ماذا يقول الأخ؟ يقول الأخ ليس هنالك مذكرات نراجع منها وهذا قد يكون له وجه الدرس كما ترون يلقى هكذا وأنا في ظني أن الإخوة يكتبون ومنهم من له آلة تسجيل يسجل وأنا أيضا أكرر كثير من الفوائد أو المعلومات من أجل أن تنضبط عند الاخوه فبمجرد أن يركزوا إن شاء الله يسهل الكتاب بإذن الله نعم أما مسألة الصبورة فإنها لا تجدي يعني الصبورة مع هذا العدد ما شاء الله ماذا نفعل قم يا ايها الوالد قم لا بأس كلامه طيب يقول إذا انتهيت من الدرس تملي علينا ملخص الدرس ممكن هذا جيد ربما نلتزمه في الدرس القادم إن شاء الله أيها أيما صلنا في الأسئلة قول هنا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت هل هذا ضابط يعرف به الحديث الحسن؟ قوله وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت هل أل هذا ضابط يعرف به الحديث الحسن من غيره الجواب ما هو ليس بضابط فالصحيح كذلك رجاله اشتهروا بالصحه والضعيف رجاله كذلك اشتهروا بالضعف السؤال الذي بعده هل هذا الضابط يعرف به الحديث الحسن من غيره بين او وضح السؤال الذي بعده هل الحسن مراتب ام هو رتبة واحدة هل الحسن او هل الحديث الحسن مراتب ام هو رتبة واحده وضح ذلك قلنا ان الصحيح مراتب وقلنا حسن مراتب وقلنا ماذا نستفيد في قولنا ان الضعيف مراتب انت انت لا انت هذا اخونا صاحب القبعه البيضة والثوب الابيض والمنديل الابيض اجلس اجلس انت لا ما هو انت عرف نفسه أخ يسأل في ورقة صغيرة ما معنى عرف نفسه عرف ربه يعني الإنسان إذا عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة هكذا هكذا أولا وهو من كلام ابن القيم نعم ماذا نستفيد بأن عند قولنا بأن الضعيف مراتب تستفيد شيئا مسموك محمد من اين انت يعني هنا ساكني طرابلس نستفيد شيئا من المراتب الضعيف لا نستفيد اجلس عند هذه الجهة عند المتكئين على الجدار كلهم عند المتكئين على الجدار من هذه الجهة كلهم الكل لا ينظر الي الكل لا ينظر الي من يجيب قبل ان يصل الشيخ جمعه هنا فانه سياخذ مكبر الصوت تجيب انت قم احسنت التفرق بين الضعف المنجبر والضعف الذي لا المنجبر يصلح للتقويه الذي لا ينجبر لا يصلح فذاك الله خير نعم الهدوء يا إخوة يا إخوة الله يجزيكم خير يا إخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهل نقول ومغفرته عند من؟ عند من قوم أنت الشيخ الألباني يحسن الزياده هكذا لكنها من طريق محمد بن حميد الرازي كذبه الرازيون كذبه الرازيون وأظن أن الشيخ ذهب إلى غيره وتراجع عنها يقول أخونا أن الشيخ الألباني تراجع عنها فإذا ومغفرته من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متروك كذبه الرازيون من كذبه؟ يعني أهله بلده وبقيت عند الشيخ الآية فرده بأحسن منه قال فاتتني صلاة المغرب بسبب الزحام على الحمامات فالحكم فاتتك صلاة المغرب لكن لم يفوتك وقت المغرب تصلي يا خانة خرج الوقت لا لا اقول اذا كانت الصلاة فيصلي اما الوقت فلا يجوز له تأخير الصلاة على وقتها إلا إذا كان زحاما يحتاج فيه إلى الخلاء ولا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أبي داود إذا أراد أحدكم الصلاة والخلاء فليبدأ بالخلاء فيكون معذورا هل تنصحنا بشرح سهل للبيقونية شيخ ابن عثيمين له شرح سهل للبيقونية يقول حديث أبي أيوب هل يعتبر حديثا مدرجا لزيادة لفظ من عند نفسه لا واضح انه يتكلم هو هو الان يحكي ما حصل له في الشام فقد على الشام فليس فيه انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من قبيل المدرج المدرج ان يساق الحديث سياقه واحده حتى يبدو لك انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا واضح انه من كلام ابي ايوب فليس من الإدراج أسألكم بالله أن تنبهوا على بكاء الأطفال بكاء الأطفال الأخوات يحرصنا على اسكات الأطفال ما استطعنا وهن أشفقوا بأطفالهن منا يعني الأم الآن هي مشفقة على بكاء ابنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة من أجل ما تجد الأم في قلبها على ابنها لكن الأخوات نرجو إذا كان قد بكى أحد الأطفال أن تبتعد به عن المسجد أو عن مساحة المسجد هنا وتذهب به إلى الغرف فوق فيها الغرف تبتعد ريثما يهدى ابنها فقد يكون يحتاج الى حليب او نحوه او طعام او اسكات فمن اجل أن لا يقع تشويش على طلبة العلم وجزاكن الله خيرا قال هل يكتب له أجر نية ادراك الصلاة في الشخص الذي فاتته نعم يكتب له إن شاء الله إذا كان حريصا على الصلاة ولم يتمكن نظرا لزحام لكن ينصح هذا الأخ وغيره أن يبكر في الذهاب إلى الحمام إن كان يعلم من نفسه أنه له حاجة بالنسبة إلى التعريفات لو تنبه الطلاب في كتابة التعريفات بقولك اكتب هنا التعريف وتمليه علينا وايضا في التقاسيم تنبهنا على كتابة التقاسيم بقولك اكتب وتملي علينا ببطء شروط هذه مع أن كتابته ببطء فيها خطأ املائي هل تمرير الطيب في الصف من البدع نرجو الاجابه عليه البدع يا اخوه امر يتعبد به ويتخذ طريقه شرعيه هذا بدع ولذلك الاعمال المباحه ليست من البدع فاذا كان التطيب لأجل مناسبة ما طيبت نفسك وإخوانك لا بأس بذلك فإنه مما يجلب المودة وايضا أو أو لا يرد في الشرع نهني بصريبا يرد الريحان لكن إذا كان التزم هذا كل الصلاة ونحن نتخذ طيبا ويطوف على الصفوف حتى إذا بعضهم لم يطيب يقول أين الطيب اليوم مثلا فلا شك أن هذا قد جعل على نحو نحو عادة شرعية لملازمتها للصلاة فقد يظن البعض ان هذا من باب السنة لو معنا احد من العامة ورأى ششة ورأى زجاجة الطيب تطوف هكذا على الصفوف كل يوم لظنها انها من السنة فينبغي انه نسد الدريعة على مثل هذه الأمور سألتم سألتكم عن،, عن،, عن حب المشركين فمن كانت زوجته من أهل الكتاب كيف يحبها؟ وقد قلتم حب الكفار من أجل الدنيا محرم أنت تحب زوجتك من أجل الدنيا ليس من أجل الدنيا هذه محبة فطرية الرجل إذا تزوج امرأة كتابية زوجة كتابية هو يحبها لاجل دينها الجواب لا يحبها لانها زوجته ومثل هذا غير مؤاخذ به مثل هذا غير مؤاخذ به لكن يجب عليه أن يدعوها إلى الإسلام يجب عليه أن يدعوها إلى الإسلام فميل القلب إلى الزوج إلى الزوجة في الواقع ليس الدافع له الدنيا إنما هي محبة فطرية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فما الرجل لزوجته من أهل الكتاب محبة فطرية، وليس هو محب، وليست هي محبة لدينها، حتى نقول إنها محبة شركية. القول الخامس يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. قاله الشيخ العثيمين جزاك الله خير. كيف تعرف القبلة في الصحراء كي نعمل بالحديث بان لا نستقبل او لا نستدبر القبلة على كل هذا بالشمس شروقها وزوالها ومصيرها الى الغروب تعرف القبلة واذا اشكل عليك فقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي من حديث عبد الله بن عباس ما بين المشرق والمغرب قبلة نشهد الله أن نح... أشهد الله أن يحبك في الله أحبب... أحبك الله الذي احببتنا فيه ما هو حد الاحتقام في البول؟ هذا الإنسان يعلمه أن يكون هنالك طلب لإخراج البول فهو يمسك البول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبتين ما هم الأخبتان؟ أنت قم البول والغائط احسنت هذا مما يكره واذا ازداد الاحتقام في البول في البول يقال حاقم وفي البراز والغائط يقال حاقب بالباب طيب اذا ازداد الاحتقام للبول بحيث لا يدري ما ولا يدرك ركوعها ولا يدري سجودها من ركوعها فهنا الصلاة لا تنعقد عرفتم؟ ينبغي للمسلم أن يقبل على الخلاء إذا أراد قضاء الحاجة وأنتم يا طلبة العلم ربما يأتيك الشيطان يقول إذا خرجت ذهب عنك مجلسك أو مكانك لا بإمكانك أن تخرج وتتوضا وتتهيأ للصلاة وتكون منشرح الصدر للاقبال على الصلاة أما إذا صليت وأنت منزعج فهذا يضيع روح الصلاه ما روحها قم الخشوع احسن جزاك الله خير يطلب اخ يطلب منكم الدعاء له ولزوجته بصلاح الحال الظاهر والباطن وبشفاء زوجته التي بلغ وزنها 35 كيلو نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافيها وان يعافي كل مرضى المسلمين وهنالك امراه طلبت الدعاء لابنتها نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافي ابنتها وان ييسر لها مطلوبها اخونا محمد درمان نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافي له ابنه فقد سقط من الدور الثاني من البيت ابنه ثلاث سنوات هكذا سنه فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافيه وان يشفيه ان ربنا سميع الدعاء نصيحه للاخوه الذين يدرسون في مسجد ابي ذر او يبيتون الغفاري لا بس هذه النصيحه تتعلق بان الاخوه يحاولوا ان يحافظوا على ترتيب الخلوه لان هنالك اخوات يدرسن فيها ان شاء الله هم يحرصون على هذا وجزاكم الله خيرا نريد المساعدة في تنظيم الوقت بالنسبة لنا نحن طلبة العلم في هذه الدورة المباركة نرجو من الله أن تكون مباركة خالصة لوجهه ترتيب الوقت يا إخوة أنتم معكم وقت بعض إخواننا هنا متفرغ من الفجر إلى العصر يعني كم من الساعات ساعات طويلة فأنا أعتقد أنه يمكنه أن يقرأ القرآن ويثبت ويحفظ ويمكنه ايضا تثبيت الدروس فالأمر في هذا سهل أما إخواننا الذين معهم أعمال ولم يتفرغوا كذلك ينظموا أوقاتهم ويدعوا ربهم التيسير يقول أفدنا ماذا نفعل في موضوع التزكية المطلوبة في مستندات التسجيل بالجامعة الاسلاميه بالمدينة وهل نحصل عليها منك يا شيخ <تصفيق> <تصفيق> نحن نكرة النكرة لا تطلب منه تزكية قال ما وظيفة قيم المسجد علما باني قيم في احد المساجد بمدينة صبراتة وأتي لهذه الدروس بعد صلاة الظهر وأترك خدمة المسجد لاحد الشباب قيم المسجد الذي احتسب وقته جزاه الله خيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد تقوم بتنظيفه فاخبر بأنها قد ماتت وصلها علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اذنتموني يعني أعلمتموني ثم ذهب فصلى عليها هذا عمل عظيم أن يقوم على بيوت الله عز وجل بتهيئتها وتبخيرها وتنظيفها من الأعمال العظيمة الصالحة لكن لا شك أن طلب العلم اولى ومنفعته متعدية للمسلمين فهذا الأخ إن كان يتقاضى من الأوقاف في منحة أو مرتب فإنه ينبغي أن يبقى في المسجد لأن المرتب له علاقة بقيامه بخدمة المسجد وإن كان متبرعا وقد وجد من يقوم بدله فلا بأس بذلك رجل توضع ثم بعد انتهاء الوضوء وجد بقعة في يده لم يصلها الماء فهل يعيد الوضوء من الأول أو من حيث وجد البقعة وأعضاؤه لم تجف يعيد المكان الذي فيه البقعة والذي تليه من أجل الموالاة قال ما حكم البسمله قبل الوضوء هل هي واجبة أو مستحبة فيه خلاف بين العلماء وكل الخلاف يدور حول حديث أبي هريرة في السنن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيه خلاف قوي والذين يحسنون الحديث إنما يحسنونه بالدف طيب قول جمهور العلماء بالاستحباب والذي يظهر أنه واجب لمن ذكر واجب على الذاكر أما الناس فلا يبطل وضوءه وعلى هذا يضار من واجبات الوضوء البسملة أنا من السكان المجاورين للمسجد وقبل صلاة المغرب أخرج للوضوء في بيتي بسبب الازدحام على المواضي المسجد ولكن أضع مذكرتي لحجز مكاني في المسجد فهل يجوز لي ذلك إن كان مكانك من, البيت من المسجد قريبا ولا تأخذ كوب عصير أو شاهي أو قهوة أو حديث اجل دخول الخلاء والخروج فورا نرجو اللباس بذلك ماذا يستفاد من فعل أبي هريرة عندما غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين وغسل رجليه حتى كاد يشرع في الساقين وإننا نحبكم في الله أحبكم الله الذي احببتمونا فيه يفهم من فعل أبي هريرة أنه كان يتأول الحديث كان يتأول الحديث في إسباغ الوضوء وان ان المرفقين داخلان في غسل اليدين والكعبين كذلك ولعله ايضا يذهب الى ان, إلى أن وصول الماء الى هذين الموضعين الى العضوضين الى المنكبين والساقين له صله بقوله ان امتي تدعى يوم القيامه غرا محجلين فمن استطاع منكم ان من يطيل غرته وتحجيله فليفعل فهو يطيل بناء على فهمه لهذا الحديث وقد جاء ان ابا هريره كان يستثير عند وضوئه على هذا النحو كي لا يراه احد من الصحابه ذكر هذا بعض العلماء واظنه صاحب بل هو صاحب البسام صاحب شرح عمده الاحكام بارك الله فيك هل ستضاف في الدورة مادة النحو نعم لا هذه الدورة لا الدورة القادمة ان شاء الله سيكون فيها النحو فهل هذه بشرى الجواب انقطع شخص عن العمل بسبب الاحداث التي جرت في الاونه الاخيره لمدة شهور ثم الان طلبوا منهم الرجوع ووعدوهم بانهم سوف يقومون باعطائهم المرتبات المتعلقه بالشهور السابقه فهل يجوز له اخذها او لا اذا كان الدوله هي التي ستعطيهم ياخذها وجزاهم الله خيرا هل غسل اليدين قبل الوضوء واجب ام سنه واجب اذا كان من نوم الليل فان أحدكم لا يدري اين باتت يده ويجب أيضا إذا كان سيدخل يده في الإناء في النهار ويداه فيهما شيء يحتاج إلى إزالة بعض المصلين عند السجود أقدامهم لا تلامس الأرض هل يبطل الصلاة ذلك أمرت أن أسجد على ستة أو سبعة أعضاء قم لا انت سويت كثيرا استرح وأظنك فرحت بجلوسك أنت قم الذي أن تكون أنت لا هذا على يمينك كانت قوم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة والانف واليدين والركبتين آه وأمشاط القدمين طيب فهذا يدل على انه من الواجبات فهذا من الخطا لاخواننا انه يرفع قد يرفع قدميه عند السجود لا يجب عليه ان يلصق قدميه بالارض وهذا ينبني على هل هذا واجب او ركن باعتبار السجود لا الركن هو تمكين الجبهه من السجود وهذا يعتبر واجبا طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه